إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذ فيه بالتابوت فاقذ فيه في اليم فاللقه اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتسمع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكله فردعنا كيلا كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت أخسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدينة ثم مدئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى تَقُولُ لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَضِلَّ عَنَّا أَوْ أَن يَطغَى قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَأَتَيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا, فأرسل معنا قد دئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب عتولى قال فبالربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال القرون الأولى